السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أفضل أشرين عمل في شهر رمضان المبارك تعالوا نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في العموم أي عمل صالح نتقرب به إلى الله فهو من أفضل الأعمال لكني انتقيت لحضراتكم عشرين عمل نحافظ عليه في رمضان بفضل الله نغنم به خير الدنيا والآخرة تعالوا نشوفهم مع بعض رقم واحد المحافظة على الصلوات الخمس فالصلاة هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت كرة عيني في الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة بل إن الصلاة هي الركن الأهم في الإسلام بعد الشهادتين مباشرة بل إنها أول ما نحاسب عليه يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله بين يدي الله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر يبقى المحافظة على الصلاة الخمس الرجل يصليها في المسجد والمرأة إن أرادت أن تصلي في المسجد فبها ونعمة عين وإن أرادت أن تصلي في البيت لكن في وقتها فلها نفس أجر الرجل وهو يصلي في جماعة في المسجد رقم واحد المحافظة على صلاة الخمس رقم اتنين صيام رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والصيام هو أحب عبادة إلى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا في الحديث القدسي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به رقم ثلاثة حبيبي قيام الليل سواء كان ترويح او تهجد كلها تسمى قيام الليل يبقى قيام الليل هو الترويح هو التهجد بس بعض اهل العلم قال ان التهجد هو القيام الذي يسبقه نوم يعني لو انا لسه أي من نوم بليل بصلي ده اسمه تهجد اما لو بصلي بقى سواء من بعد العشاء او في اي وقت وانا صاحي بيسموه قيام الليل وكلهم في النهاية اسمهم قيام الليل ويا حبذا لو صلينا ولو بمئة آية في ركعتين بفضل الله بالإضافة للتراويح طبعا وصلاه الترويح قلت لحضراتكم قبل كده رجاءا محدش ينصرف إلا بعد ما الإمام يخلص آخر ركعة ليه؟ لان في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى خلف الإمام حتى ينصرف أي ينصرف من صلاته مش من المسجد يعني حتى ينتهي من صلاته من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام ليلة كاملة فما حمش نفسنا ونيجي عند ركعة الوتر نسيبه لا نصلي وراه الوتر بفضل الله سبحانه وتعالى وما نصليش الوتر تاني لأنه لا وتران في ليلة واحدة طبعا وبنوصل أئمة من جانب الآخر لما تصلوا بالناس ركعة الوتر بالله عليكم بلاش تطولوا في الدعاء لأن في ناس بتهرب من المسجد بسبب إطالة الإمام انا مرة صليت وراء امام في التراويح والله بلا مبلغة اظل يدعو ويكرر ويدعو ويكرر ساعة الا ربع لحد ما الناس كتير من حواليا بقوا يعودوا على الارض مش قادرين يقفوا ما حتى مركز في الدعاء واضح كده فاحنا بنقول الامة عليكم بجوامع الدعاء خمس دقايق كويس جدا في الدعاء بفضله تدعو لانفسكم تدعو للمسلمين وتدعو لكل بلاد المسلمين التي تتعرض للحروب والمجاعات والأزمات بفضل الله. يا حب بقى لو صلنا لوحدنا كمان ركعتين بمئة آية في البيت كذا لوحدنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قام بمئة آية لم يكت... لم ومن قام آية كتب له كنوت ليلة. كتب, إيه؟ كتب من القانتين يعني يكتب لهم قيام ليلة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى الميت آية اختروهم حتى منكسار الصور في جزء عمه يعني ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التسير اول اربع, رك... أول أربع صفحات في جزء عمه يعد الميت آية بفضل الله او صورة الواقعة مع الفاتحة بفضل الله لعد الميت آية او اي صور اخرى بس المهم حولوا تصدر ركتين بمئة آية رقم اربعا الصدق ولو باليسير لا تحقرن من المعروف شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم مائة ألف درهم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل عنده عرض كثير من المال واحد مع ملايين فتصدق بمائة ألف ورجل لا يمتلك إلا درهمين فتصدق بدرهم فكأنه تصدق بنصف ثروته فسبق درهم مائة ألف درهم يتصدق ولو باليسير رقم خمسة الورد القرآني. أن لازم نحافظ يعني يوميا على ورد قرآن. يعني إن لم الانسان يتعايش مع القرآن في رمضان، فمتى يتعايش مع القرآن؟ مع يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، وهو شهر نزول القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. ونقدر نيسر الأمور على نفسنا. نقرأ بعض الصفحات قبل كل صلاة وبعد كل صلاة. ممكن بعد الفجر لما نقول أذكار الصباح. هيبع عندنا وقت كامل ساعة كاملة. بفضل الله لحد صلاة الضحى نقدر نقرأ فيه جزئين. لو حضرتك راح الشغل أو حضرتك راح الشغل. وانتم في المواصلات تقدروا تقرأ جزء رايح. وانتم في المواصلات وجزء وانتم جايين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ستة. افطار الصائم ولو على اليسير الظروف الاقتصادية صعبة بكل بساطة نجيب كيس صغير نحط في كل كيس سبع تمرات ونعطيهم للناس قبل صلاة المغرب بربع ساعة فمن فطر صائما كان له مثل اجره بفضل الله سبحانه وتعالى رقم سبعة بر الوالدين لأن الإنسان لو ما برش أم وابوه لن يقبل منه لا صيام ولا صلاة ولا أي عبادة اللي قال كده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريدة ولا نافلة أول واحد فيهم العاق الوالدين يعني هيصوم ويصلي ويزكي ويمكن يعتمر في رمضان ويعمل كل الخير ده كله ويقرأ قران ويذكر الله ولا يكتب له حسنة واحدة لأنه عاق فلا بد من بر الوالدين رقم 8 صلة الأرحام يعني السلة الأرحام واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره اللي يحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثري اللي يحب أن ربنا يوسع رزقه ويطول عمره فليصل رحمه وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه رقم تسعة الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله أكبر وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم كنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى ويكفي أننا إن ذكرنا ربنا ذكرنا يا ربنا قال جل وعلا فذكروني اذكركم رقم عشرة كسوة الفقراء واليتامى يعني لو واحد ربنا موسع عليه شوية زي ما بيجيب لاولادك مش لازم من نفس البرند يعني مش لازم انت بسا بتجيب لاولادك لبس يعني فخم جدا حتى شوف حد فقير كده هات لأولاده كسوة العيد فرح قلب هو مش قادر يعني يجيب لأولاده فرح قلب الأطفال دولة في العيد ولو بلبس بسيط جدا مش لازم يكون حاجات كده مركات ولا بتاع أي حاجة بسيطة وهم يرضون باليسير بفضل الله سبحانه وتعالى وأحب العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على مسلم رقم 11 الدعاء لأنفسنا وللمسلمين في كل اقطار الأرض لأنه للصائم دعوات مستجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد من ضمنها أو أولها الصائم حين يفطر فلنها دعوة مستجابة ندعو لأنفسنا وندعو لأهلنا في غزة وسائر فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 12 حبيبي الجلوس من الفجر اكتبوا العناصر دي ورايا الجلوس من بعد الفجر الى الضحى وصلاه الضحى طبعا المراه هتصلي في البيت مثلا تصلي الفجر وتجلس تذكر ربنا وتقرا القران لحد بعد شروق الشمس بربع ساعه وتصلي الضحى اربع ركعات ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم والرجل في المسجد يصلي الفجر ويقعد لحد بعد الشروق بربع ساعة ويصلي الضحى اربع ركعات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من صلى الصبح في جماعة ده بالنسبة للرجل المرأة صلى في البيت ولها نفس الأجر من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاة يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة بفضل الله طب ليه قلت أربع ركات بدل ركاتين لأنه ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى لي سنة الظهر أربعا بنى الله له بيتا في الجنة رقم 13 ده بقى للمستطيع ان يعمل عمره في رمضان لانه ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعادل حجة معك كأنك حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم رقم 14 كفارة الأيتام ولو بنذر يسير لجمعية كفارة أيتام وأنا بفضل إن إحنا ندفع لأسرة اليتيم مباشرة يعني يتيم بيتربى عن دخلته أو أم بيتربى أيتام وجزها ميت تمام نعطي لليتامة مباشرة أفضل من الجمعيات يعني ده أأمن وأفضل وأضمن للوصول وأضمن إننا اليتيم دوت بفضل الله موجود عند أمه يعني مش هتاخد فلوس ولا يحصل أي حاجة وليس هذا اتهم للجمعيات لكن البعض طبعا بيكون أمين والبعض بيكون غاية عكس ذلك فيعني بفضل كده لو ما يعرفش حد من أسر خلاص نعطي الجمعيات بفضل الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين بفضل الله سبحانه وتعالى رقم خمستاشر مشاركة ولو بمبلغ يسير جدا في حفر بئر أو في توصيل مياه لأي مكان فكل من شرب قطرة ماء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كل ده يبقى في ميزال حسناتنا كل من يتوضأ يكون في ميزال حسنتنا بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 16 حبيبي الإسهام في بناء مسجد مسجد بيت بني ألا ما أدرش يبني مسجد لوحدي إنما ممكن يتفعلوه بخم سنوات جنيه او الف جنيه او لهم مشاركة في بناء المسجد كل من يصلي في هذا المسجد يبقى في ميزان حسناتنا بفضل الله رقم 17 التحلل من المظالم علينا مظالم للناس نتحلل من المظالم حتى يستجاب لنا الدعاء وحتى يتقبل الله منا العبادة لان لو احنا عملنا اي خير وهناك مظلوم يدعو علينا فدي مشكلة دعوة المظلوم ايازا بالله بتكون نار على الظالم عافانا الله وياكم رقم 18 الدعوة إلى الله والدلالة على الخير لأن الإنسان لو عنده علم لابد أن يزكي عن هذا العلم بأن يدعو الناس إلى الله تب ما عندهش علم يدل الناس على الخير على عالم يكون ثقة ما يدلهمش على واحد بينشر عقائق فاسدة أو بينشر أحاديث مكذوبة يبقى الدعوة إلى الله او الدلالة على الخير رقم 19 إهداء المصاحب للمسلمين والمسلمات أجيب مجموعة مصاحب في الرمضان أعطي اعطي من اتوسم فيه خير نقوله بالله عليك لو تقرأ في هذا المصح بالله عليك ولو مش تقرأ فيه بالله عليك أمانة تعطي لمن يقرأ فيه فكل من يقرأ حرفا يكون في ميزان حسناتنا بفضل الله سبحانه وتعالى واخر حاجة رقم عشرين كرب الغارمين وإخراجهم من السجن بعض النساء الغلابة بتبقى هنا عشان تجهز بنتها إيه عم إ الدينت لرجل مثلا صاحب أجهزة منزلية بسيطة جدا يعني حاجات بسيطة جدا فاتأخر عليها 3-4-5-000 جنيه نحن ندخلها السجن تمام فلما نروح نسد عنهم هذا المبلغ ونطلع الأم ونرجعها الأحضان أولادها في شهر رمضان فهذا عمل عظيم جدا أرجو من الله أن من يفعل ذلك يفرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة اكتبوا عناصر لعشرين عمل دولة بفضل الله من أفضل الأعمال في شهر رمضان المبارك بفضل الله جمعاني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته